ve قال لهم خزنتها ألم يأتكم رسول منكم يتعلون عليكم آيات ربكم ويذرونكم ويذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين.